مشكلتنا ما هي مشكلة اليهود ولا هي مشكلة الجهاد ومش حصار ومش حدود لو قفلوا باب البراق بنعد من باب العمود ولو منعوا عنا المية والله غير من دمنا نرتوي مية وصمود ما بتثنينا المعارك والعزيمه فينا ما بتموت من خضعنا للخلايك نكتحم كل السدود كيف كنا وكيف أصبحنا يا يا ماضي يا ريتك تعود يا تعود <تصفيق> غيرت كل المبادئ والذهون مالت البارود حتى غابت العدالة وصار الهم مين يكون ومين يكون ما فكروا لحظة وحدة ما فكروا لحظة وحدة تزهق النفس وتهون ما قروا قرآن الله ما جروا قرآن الله وصلوا مكة والمدينة واتقرنا يعجلون وصلوا مثوان بينه ففشلوا ما طلع بدهم يثمون <تصفيق> نسل الإسلام نسل الإسلام نسل أوطان سيفهم على الحلق مسنون تعالوا شوفوا كرامتنا وضال كرام حتى الشريف بزمان مهيون حتى الشريف بزمان مهيون بين كذابين وت بين سفاحين وصار العاقل الملعون لها الدرجة لها الدرجة وصلها الحال أخو بسلاح أخو مهيون هربون عدمة الأخلاق ولم أدب بها المليون أدب بها المليون ذبحت الحب لخولة ذبحت الحب لقوة طحنتها الوطن فينا وذبلت زهرة الحنون خسارة فيكم الدمعة غشت اقصاركم وعيون جهنم بكرا موعدكم ولعنت ناططارتكم في كل الكون خسارة فيكم <تصفيق> الدمعة غشت اقصاركم وعيون جهنم بكرا موعدكم ولعنت ناططارتكم في كل الكون الصين أمي مبيرح يومي امشي الحيط الحيط بتحكي والكلمة مجهورة خبت صور وصور إخوات وما خلت ولا حتى صور حبستنا جوات البيت وقالت لا في حجلة ولا في كورة نسألها طب يومي ليش يومي ليش قالت هالحارة محظورة صوت طلاب وقتل وموت ورصاصتهم يومي عورة ورصاصتهم يومي عورة جدنا التلفزيون وتعال نتطلع يما شفت اللي ارتمى من فوق الابراج يما اسكت يما شفت الطفل وهو ممزق يما اسكت شفت الشيخ وهو معلق يما اسكت شفت الجامع كيف تقزق يما اسكت طب شفت الشب كيف تحذب يما اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت يما اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت يوم شفت الطفل هو وامزق يوم ما شفت الشيخ كيف معلق يوم ما شفت الجامع كيف تخزق يوم ما طب شفت الشب كيف تعذب يوم ما استق حلفتك بالله استق يوم قومي يوم قومي طلق بظهرك Yumma istu, jumma istu, jumma istu, jumma istu, jumma em määt em määt em määt em ام ماتة واللي قتلها اللي قتلها شخص رش شب التصور على الحيطان واللي صور ما فرجانا انه مسلح دب الخوف بكل الساحة وصارت لكلاب بتنبح لمتنا ضيع البلاد لمتنا ضيع البلاد ووطني بالاحقاد بيسبح اسكت ياما ولا اح يا امي ولا اصرخ اصرخ يا ولا ابكي ابكي يا امي ولا اصرخ مش ساكت يا امي سامحيني مش دمع وخوف صاير يذبح دمع صاير يذبح دمع وخوف صاير يذبح, دمع وخوف صاير يذبح, دمع وخوف صاير يذبح سأل في الآخر ليش؟ مين الغالب والمغلوب؟ مين الناكب والمنكوب؟ مين السالب والمسلوب؟ مين الضالٌّ والمظلوم والغلبان اللي مدمر؟ تاهفين الصح وغايف العقل اللي فينا تختار. العقل اللي فينا تختار. والله العقل اللي فينا تختار. من شأنك يا عم الكرسي. من شأنك يا عم الكرسي. حربوا بيتي وقتلوا أخوي ومنعوا عرسي حرقوا لي حتى أحلاموا ما لذنبكات حسة من شانك يا عم الكرسي تعودوا بل كنت تعد اللحول وتزبط بكرة عودوا عودوا, عودوا. ابدم تعودوا دم الشهادة ب الله تعودوا دم الشهادة ب الله تعودوا دم الشهادة ب تعودوا دم الشهادة ب تعود